موسوعه النابلسي ي للعلوم ي الاسلاميه بَلِي م و س و ع َ ا ل َ م ن َ ا ل ْ ع ََ ذ ا ب ِ ل ِ ي ن ِِ ل ْ ع ل و م الاسلاميه ْ ا هؤلاء يقولون ان هي الا موتى ن تلونا وما نحن بمنشرين ف أ ت و ا ب آ ب ا ئ ن ا إ ن كنتم صادقين اهم خير أ م قوم تبعوا والذين من قبلهم أ ه ل ك ن ا ه م إ ن ه م ك ا ن و ا م ج ر م ي ن و م د راتب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض إن ي و موسوعه الفصل ميقاتهم النابلسي يغني م و و للعلوم من رحم الله إنه هو ر ح الاسلاميه و إ موسوعه النابلسي ع ذ ب ذق إنك ل ل ع ل ي م ا ل ا ه ل ا م ي ه ان ل م ت ق ي ن في مقام أ م ي في جنات وعون يلبسون من سدس و واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ي د ع و ن ف ي ه ا ب ك ل ن ا ه آمين ل ا ي د و ن فيها ا للعلوم م و ت إ تنهونا ق ع ذ الاسلاميه ب جحيم ك هو ل ف و ز س موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ي ه